وَإِذْ قُمْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَقَدْ خَابَ الَّذِينَ ادَّعَوْا اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّهاتٌ متوي يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جات أهمو البيانات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض جهه وتسود جهه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 وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس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 لَا يَضُرُّكُم إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 في امهات يتلون ايات الله انا الليل, الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر ويسارعون في الخير يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يُكْفَرُوا وَاللَّهُ عَلِيمٌ